وَإِذَا تُتَّلَعَ لَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُنَ أَفْتَرَى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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ هؤلاءك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمرو ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة.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 فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حط عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين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 فَعَلَيْكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذالك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إمكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعوا وأبصروا وأفئذ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 نا سمعنا كتاباً أزيل من بعد موسى.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 وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجْبَدَعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ ل_hُمْ مِن دُونِهِ أُولِي الْأَمْرِ أولائك في ظلال مبين، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه؟